بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن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 فأما الذين في قلوبهم زير فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسطون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب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 إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولادهم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 قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئت المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرون لهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء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 والله بطير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقالتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقس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 إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاتِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ أولا الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين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 فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كتبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء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 ويحذركم الله نفته وإلى الله المطير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض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 قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اخطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين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 فتقبل مني إنك أنت السميع العليم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 وليس الذكرت الأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بطبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْطًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّا لَكِ هَذَا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 فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب بأن الله يبشرك بيحيى أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحطورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلاما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 واذكر ربك كثيرا وتبِّح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اخطفاك وطهرك واخطفاك على لساء العالمين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 وَمَا كُنتَ لَجَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَجَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهج وكهلا ومن الصالحين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 أنتكم بأيَّةٍ من ربكم أن أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله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 إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا طراط مستقيم فلما أحد أحسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون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 إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا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 والله لا يحب الظالمين ذلك نسلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم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 فَمَنْ حَاجَّتَ فِيهِ مِنْ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ سَعَى لَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ ابْنَنَا أنا وأبناؤكم أصمٌ ولسانٌ أنا ولسانٌ أصم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل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 يا اهله الكتاب لما تحاجون في ابراهيم لما تحاجون في ابراهيم وما القرآء والإنجيل إلا من بعده فَلَا تَعْتِلُونَ هَٰنٰمَ هَٰؤُلَاءِ حَاجَةٌ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ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 تبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين والدقة فَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنَّهُمْ يَكْفُرُونَ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 وقال قائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذين أُنزل على الذين آمنوا وجه النهار وجه النهار وتصور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 لا أحد مثل ما أتيتم أو يحاججكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء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 ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا من دون الله ولكن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 رسول مصدق لما معكم لا تؤمن به ولا تعنصرنه. قال أقررتم وأخذتم على ذلك إصلي. قالوا أقررنا.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 ما عيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وما أتي موسى وعيسى ونبئون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون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 وشهدوا أن الرسول حق و جاءهم البينات والله لا يهذى القوم الظالمين قل جزاء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 لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون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 فاتلوها إن كنتم خادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله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 وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَن آمَنَ فَلَا يَكُنْ حَزَنًا إِذَا أُنزِلَتْ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَا يَحْزَنُوا مَا أُصِيبُوا وَلَا الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تككرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله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 وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ بُورِكَ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا تُقْفَؤُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنْ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنْ النَّاسِ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 والله عليم بالمستقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أرسلون محاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها طرون أصابت حرف قوم فَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانا من دونكم لا يحلون لكم خبالا وما علتم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 وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا قَالُوا عِظَامٌ عَلَيْكُمْ الْأَنَامِلُ مِنَ الْغَيِّبِ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 وَإِن تَخْضِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُم تَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُطَمْئِنٌ وَإِذْ غَادَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلِاقْتِصَالِ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 ينتصبغ وتستقو يأتكم من فورهم هذا يمدكم ربكم يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسؤولين.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 ليقطع طرفاً من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائدين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون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 وتأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للتافرين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 ذَكَرَ الله فَاسْتَغْفِرُوا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله وَلَمْ يُصِرّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن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 اَثَمَّ إِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ طَلَبَتْ عَلَاءَ اعْقَابِكُمْ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ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 وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله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 على أعقابكم فتنقلبوا خاترين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُعْبَ بِمَا أَشْرَثُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ الْنَّارِ وَبِئْتَ مَسْوَى الظَّالِمِينَ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 حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم وَمَا صَرَفْتُ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلَهُونَ عَلَى أَحَدٍ وَرَسُولُ يَدْعُوكُمْ فِيهِ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 كَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلَ هَاهُنَا قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي قُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ والله عليم بذات الصجور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كتبوا ولقد عفى الله عنهم إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ يَا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 والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو مدتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن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 إِنْ يُصْرَفْ عَنْكُمْ رَبُّكُمْ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كتبت وهم لا يظلمون فَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ والله بطير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويذكيهم ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين أولما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 وما أطابتم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا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 والله أعلم بما يفتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا له أفاعون ما قتلوا قل فذرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحتبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله وي تبشرون بالذين لم يلحقو بهم من خلفهم ويستبشرون بالذين لم يلحقو بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولاهم يحزنون.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 للذين أحتنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ولعم الوكيل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 إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوا لإن كنتم مؤمنين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 ولا يحتسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة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 الذين قالوا إن الله عهد إلينا لَنُؤمن لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْسِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّاسُ قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتمهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإن ما توفون أدوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغروب لا تبلهن في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرقوا أذن كثيرا وإن تصبر وتستقف إن ذلك من عزم الأمور.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 فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحتبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحتبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض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 ربنا ما خلق هذا باطلا سبحانك فقينا عذابا نا ربنا إن كمن تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا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 إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنت بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأروزو في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا عنهم سيئاتهم ولا دخلا وَلَا يُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَتَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئت المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله قير للأبرار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 يا ايها الذين امنوا اصبروا وخابطوا واربطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون